فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَقْيَامٍ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَتَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا دَتَفْسِدُونَ قَالُوا نَفْسِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَ يُجَابُ ولما جاء به حل بعيد وألده زعيم قالوا تَعْلَمُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ كَادِبِينَ قالوا جَزاأ في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذى ليوسف ما كان ليأخذ خاله في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وطوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل وها يوسف في نفسه فأسوها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تقصون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا. فقد أحدنا مكانه. إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْتِينِينَ